سبعة استمع إلى العبارات الآتية ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها تلوث البيئة الغابات زيادة عدد السكان حب الحيوان النفايات في البحار والأنهار دخان المصانع والسيارات